واحد بضفنا وعلمنا الجليل ومفكّرنا الإسلام الكبير المؤرخ الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أنا مصطفى. مرحبا سيدك دكتور. محمدك في مشهد الكرام في اللقاء السابق في لقاء الثلاثاء في الأسبوع الماضي تكلمنا مع فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي مع البداية وهذه سلسلة الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزكنا التوفيق والقبول فيها اللهم آمين قلنا بعض الكلمات المعينة التي ينبغي على كل أب وكل أم وكل شاب وكل فتاة أن تحفظ هذه الكلمات وترددها دائما لمن يجاورها في العمل في الوظيفة في كان أن كان المكان لابد أن تكرر هذا الكلام القدس هي قضية المسلمين الأولى أيضا ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين أيضا الكلمة اللي رددوها إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين في البداية مشاهدان الكرام نبدأ بالسؤال الأول مع فضلت الدكتور جمال عبد عبدالهادي مباشرة السؤال كيف أضاع المسلمون القدس الحمد لله القائل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه السميع البصير نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا من سيئات أعمادنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله الله وحده ولا شريك له الذي علمنا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب خسيرين فالخطاب مقصود به الأمة المسلمة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكنها وتحريرها ممن غلب عليه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين والذي علمنا سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وينبني على هذا عمل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم واشهدوا أن قدوتنا ووسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بين ذي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل التافه في أمور العامة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الهمدان وسلم والمسجد الأقصى أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وأن سنامه الجهاد في سبيل الله والذي بشر الامه قبل وفاته بتحريرها من قبله الروم البيزنطيين حينما قال يا معاذ ان الله سيفتح عليكم الشام بعد كانت تحت الاحتلال البيزنطي ان الله سيفتح عليكم الشام بعد من العريش الى الفرات رجالهم ونساءهم واماؤهم مرابطون الى يوم القيامه فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فيعني هذه بشاره لأهل بيت المقدس وهي أيضا أرض المحشر والمنشر كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينزل المسيح عليه السلام آخر الزمان ويصلي بإمامة إمام المسلمين على أرض المسجد الأقصى فإذا العدوان المعاصر عدوان طارئ وسيعني أوي مش هالوقت واختبار للأمة مم. عشان يشوف انت هتنصر المسجد الأقصى ولا لا هتوقف تتفرج ولا لأ هتذكّر الدينك وإسلامك الله عز وجل سيسأل كل إنسان من كل كلام وقفهم إنهم مسؤولون اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أود أن أذكر مرة أخرى بأن هذا العدوان الطار على بيت المقدس 91 سنة. سنة, سنة لأول مرة في تاريخ الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها إطلال سريعة فبيت المقدس يرتبط ارتباطا وثيقا بآدم عليه السلام الذي وضع أساس المسجد الحرام المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة نعم. وبيت المقدس ظلت يشد إليه الرحال 13 قرون بين آدم ونوح عليه السلام نعم وأيضا يشد إليها الرحال وكانت الإمامة فيها طيلة عهد الأنبياء والرسل نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ودوود وسليمان ويعقوب م. وزكريا ويحيا وأيضا العزراء البتول كان لها نوبة في المسجد الأقصى نعم. وظلت هذه الأرض في يعني يشد إليها الرحال وحينما وقعت في قبضة الاحتلال الروماني المدد 700 سنة لم يستطع مم. الاحتلال الروماني أن يغلق أبواب المسجد الأقصى وظل يعني الذين يشدون الرحال صحيحا دسرت معالم رسالة التوحيد لكن الناس قلوبهم متعلقة مم. بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى والدليل ذلك حادثة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المسجد الأقصى وصلى وطلب منه كفار مكة أن يصف لهم المسجد فرفع له إذن كان المسجد لم تجرؤ قوات الاحتلال الروماني أن تفعل ما يفعله الآن اليهود على الأرض فلسطين وظلت الأمر هكذا لغاية ما قيل الله محمد وصحبه فحرروا بيت المقدس مم. على عهد عمر بن الخطاب سنة 16 هجري نعم. وتسلم بمهاتيح بيت المقدس من البطريق صفرانيوس وأمن فيه نصارى بيت المقدس على بيعهم وعلى أموالهم وعلى يعني حياتهم يعني إذن شوف التاريخ الطويل ده أين كان اليهود لا وجود اليهود في هذه في هذه المسيرة الطويلة الكبيرة ثم استم بيت المقدس في كنف الإسلام مسلموها ومسيحيوها يؤمنون أمة واحدة للمسلمين دينهم وللمسيحيون دينهم ووالكل يعني أمن وأمان وسلامة و وإسلام في أدنان تلسل ظلت طيلة عهد عمر بن الخطاب عثمان رضي الله عنه علي بن بطالب وطيلة عهد البني أمية م. يعني من حوالي 141 هجرية اللي هو عام الجماعة م. لمية 32 هجرية واستمرت بيت المخدس والعالم يعني عاوز أقول أهل الكرة الأرضية بس عشان لأن العالم سماوات وأراضين أهل الكرة الأرضية يعني آمنين مطمئنين في ظل حكم الإسلام وبيت المقدس كذلك طيلت عهد الدولة العباسية لغاية سنة خمسمية زنة ربعمية وواحد وتسعين هجرية م. سطى عليها عدو مجرم العدوان بقى أول عدوان بعد يعني ربعمية وواحد وتسعين هجرية سبعة شعبان ربعمية وواحد وتسعين هجرية أول حملة صليبية نعم دي يعني كان عدد شارك في حال مليون عدد عدد المليون الحامل للصريبين برا وبحرا وحاصروا بيت المقدس وقتلوا فيه سبعين ألف مسلم ومسلمة أجروا الدماء نهر لم يرحموا لا شيخا ولا طفلا ولا عجوزا بل إن البابا المجرم ورسلت له رسالة أن خيلنا تجري في في دماء المسلمين حتى رقابها وإن أردتم المزيد يعني أفعلنا وبعدين ضرب أطل... الكنائس في أوروبا طلقت كنائسها فرحا بوقوع بيت المقدس في قبضة الصليبين تمام. ورفعت عليها شعارات الصليبيين كان نعم. ده ربعمية وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة واستمرت الحروب الصليبيه حوالي 200 سنه نعم. من 500 من 491 ل 690 هجري نعم 200 الله سبحانه وتعالى الامه كانت في عافيه من دينها قيض لها رجالا نعم. الخلافه موجوده يعني الخلافه قائمه الشريعه مطبقه الحدود مقامه لكن في اولياء الامور اصابهم حب الدنيا وكراهيه الموت ركنوا م. إلى الدنيا زهدوا في الجهاد وانشغلوا بالملذات لكن قيض الله رجالا سبحان الله الأم علماء م. قادة زي واحد اسم بولوك بن بهرام واحد موجود بن التنكتين واحد اسمه الغازي م. وبعدين عماد الدين زنكي واولاده سيف الدين الغازي ونور الدين محمود وأيضا نجم الدين أيوب وصلاح الدين الايوبي ابنه واسد الدين شركوه وقيد القاضي الفاضل يعني قيض الله رجالا هؤلاء الرجال أدركوا خطورة الأمر وادركوا أنهم حيال هجمة صليبية تستهدف العقائد مش تستهدف المبنى نفسه مم. لا تستهدف العقائد وتستهدف الدين وتستهدف الإنجازات الحضارية زي ما قربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم. طبعاً الناس الت طب السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نجحت الحملة الصليبية؟ نعم. كما قلنا إيه فعل؟ لماذا نجح ولماذا فشل؟ أيوة ن نجح... نجحت الحملة الصليبية لأن الأمة كانت كما قلنا تفككت. نعم. وكون إلى الدنيا الترف الزهد في الجهاد قطاع أيضاً من الأمة يعني رأى أن من مصلحته أن يسارع في مرضاة زازينا كفر عشان يضمن الكرسي بتاعه لكن رغم هذا ظلت وبعدين كان في أيضا ما تسمى بالدولة العبيدية م. ضربت الدولة الخلافة وأجهدتها وطبعا بالتالي كان لهم تخابر أيضا مع الصليبين بل طلبوا منهم أنه يعني لهم تحالف بين الصليبين م. وبين الدولة العبيدية في مصر لضرب السلاجيق الأطراف المسلمين وأم من أهل السنة والجماعة هذه الأسباب كان وربنا جاء لذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم م. بعد التمكين وأنت تولى ويستبدل قوم غيرك بس على كل حال ابتلاءات حكمة ربانية نعم. ربنا ليحاسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون م. ولقد فتن الذين قبلهم فالعليم أن الله الذين منحوا من المحب نعم. نعم ولذلك رقيض الله القادر اللي أنا ذكرت بعض أسماءهم أدي فكروا أو أنا حددوا أي سبب نجاح العدو قالوا ده الخلل الذي تسلل للمعتقد والبدعة الظاهرة وكمان الفساد اللي تسلل نتيجه ترجمه الفكر اليوناني الى اللغه العربيه والفلسفه والمنطق ده اثر على المعتقد ظهرت الفرق المعطله وظهرت الفرق اللي بيسموهم اخوان الصفة يعني في هنا بقى ظهرت الفرق الكافره وتسلل خلل الى المعتقد وتسلل ايضا الخلل الى السلوكيات والاخلاقيات بتاعه الامه فيبقى حددوا المرض اللي هو الخلل الحقيقي من بالله واليوم الأخ وحددوا من هو العدو نوم الصليبيون أبناء أوربا نبرت نين العبيديون نبرت ثلاثة القطاع من أبناء الأمة المنافق الذي آثر أن يقف إلى جوار الصليبيين ولا يقف ولا يحاز إلى المشروع التحرري تحرير الأمة من قبضة العدو م. حد حددوا وأيضا في كان طائفة الإسماعيلية الباطنية هؤلاء كانوا يعني يرفعوا لأشعار الإسلام لكن كان هم أعداء أعداء الإسلام وكان لهم علاقات مع الصليبين فإذا دي الأسباب وخرجوا بشيء على جانب كبير أهمية أولا لابد من الإصلاح ما فسد من المعتقد بناء إنسان العقيدة التربية لابد تربية متواصلة سمع. عشان نعد إنسان العاقدة العنصر الضروري لمواجهة هذا الخطر م. وهذه التحديات. وهو بيعلمه يد العاقدة صحيحه بيقول له من هو العدو ومن هو الصديق، من يوالي ومن يعاد عشان يعرف الإسرائيلية والباطنية وعشان يعرف إن اليهود والصليبين دول أعداء أعد هذه الأمة المقاتلين منهم الذين يهدفون إلى ما حذرنا الله منه ليرينون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ما استطاعوا. وفي نفس الوقت كان لبعضهم حددوا من هو العدو. ومن هو الصديق طب طيب كيف السبيل إلى رفع عز العلوان قاله ما فيش إلا إحياء فريات الجهاد طبية الأمة على مفهوم الجهاد الشامد وكمان من انتظرش لما العدو يبقى له قدم راسخة لابد أن تبدأ مرحلة دفع العدوان دفع العدوان فورا من انتظرش لنا وبدأت الخطة المقاومة وبدأت تؤتي ثمارتها وشأت إرادة الله عز وجل كان صلاح الدين الايوبي لم يولد كان عنده ساعة ما احتلت بيت المقدس بولد صلاح الدين بعد 40 سنة من احتلال بيت المقدس وكبر الله عنده 50 سنة أجر الله الخير على ذلك كانت حطين وتحرر بيت المقدس 583 هجرية ظلت بيت المقدس إسلامي من 583 هجرية لغاية 1300 لغايه سنة خلف ألف مية ألف ميلادية مم. يعني الغائت ما إيه وقعت في قبضتهم سنة 1918 تسعمية وثمانطاشر يعني ظلت حوالي يمكن سنة مم. في قبضة أين كان اليهود هنا لا وجود لهم في التاريخ صحيح صحيح متى إذن بدأت الحملة عاوز هذا تاريخ بيت المقدس أي. الإمام. واليهود لم يكن لهم وجود. لم يكن لهم وجود. لم. متى ف... بدأ وجودهم؟ بدأ الجهود لما دخل الإنجليز إلى مم. بيت المقدس. نعم. كيف وصلوا؟ نعم. أين الإمامة العظمى؟ نعم. أين الدولة العثمانية؟ نعم. أين القيادة الإسلامية؟ هذه المسألة التي إن... يجب على الجميع أن يعرفوها. أنا حد... في... ضربت النفوس. الإمامة وتم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني اللي هو كان يعتبر بحق. اكبر او اخر الخلفاء العثمانيين نعم. الدولة العثمانية العالمية اللي استمرت تحكم العالم 627 سبعة سنة تمام وحققت الامن والامان واقبعت حضارة انسانية وكان يستغيص بها الملكة اليزابس تستغيص بالسلطان مراد الثالث عشان يحميها من الاسبان ملكة فرنسا تستغيث بالسلطان سليمان القانوني علشان يحرر ابنها من أسر شارلكان نعم. والملك فرنسا يطلب من السلطان سليمان القانوني يساعده في تحرير جزء من أرضه في قبضة أسبان والبرتغال أيضا الد... الدولة العثمانية كان لها رسالة عظيمة مم. وفجأة وقع الانقلاب العسكري الذي التفكك وحصل التفكك السؤال الذي يطرح نفسه. نعم. فين الأمة هنا هنا هي القضية القضية الخطيرة. فين الأمة في هذا الوقت؟ فين الأمة في الوقت لا؟ نجيب عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاز عرف أي نصالة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بيك الله يكرمك تفضل. الله يسلمك. سلسلة جميلة معناش بعد إذنك سؤال بس في سؤال العامة من أصدقاء يعني والأصحاب من سن يعني. نعم فهمني في قيام حرب إن شاء الله بيننا وبين اليهود فهمني فكل الإجابات اللي تذكر إن لا حرب في هذا الوقت إلا في آخر الزمان اللي هيتنزل فيها سيدنا عيسى ويكون آخر حرب بيننا وبين اليهود فما قاولك على زيارتي فيها طيب حاضر شكرًا الله يخليك وربنا يغشان الله يفضل عليكم النعم بإذن الله ويجعلكم من زهرا للحق إن شاء الله شكرًا شكرًا جزيلا لك نعود دكتور جمعي فضائل المسلمون القدس نعم وأين كان المسلمون في ذلك الوقت أيه كان المسلمون في ذلك الوقت م. هو في سنة 1897 اجتمعت بعض أفراد الجالية اليهودية في سويسرا في مؤتمر اسمه مؤتمر تمام. في هذا المؤتمر فكر اليهود بأن يكون لهم موطن في أرض فلسطين طيب من 1897 كانوا فين قبل كده حاول اليهود أن يكون لهم موطن قدم في بيت المقدس مقدروش في سيناء الروش لي لأن الصليبين العثمانيين كانوا في منتهى اليقظة. سلطان سليم الأول أصدر قرار لم يعرف إن فيه تسلل من اليهود إلى سيناء لأن رهبان جنس التكتريب أرسلوا رسالة اليهود بدأ يظهروا في سيناء في جب... في مدينة الطور تصدر قرار إخراج ال... ال... ال... اليهود من سيناء وعدم السماح لهم في قبل أيام من التواجد فيها. في عهد السلطان سلي... سليمان القانوني اللي هو يعني اللي هو ابن سليم الأول، م. أيضا يعني أصدر قرار بمنع تواجد اليهود في سيناء، م. وتواصلت يقظة العثمانيين لغاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني. تمام. سلطان عبد الحميد الثاني طلب اليهود إن يصبح لهم بزيارة بيت المقدس، م. فمنع من عن بيت. أن يزور ويت المقدس تدخل القنصل الأمريكي والسفير الإنجليزي والأسباء والفرنساوي وطلبوا منه طيب سامح لمدة شهر قال شهر ادينا الدينة ثلاثة وشهر قال يقد... لهم يا جماعة ط... تدخل واحد اسمه هرتزيل م. طلب من السلطان عبد الحميدي أن يديله له قطعة أرض يقوموا عليها مستعمرات ويقوموا عندهم العقليات المفكرة ويعملوا عملية تنمية يعني اقتصادية في المنطقة نعم وحاول يغرر السلطان عبد الحميد الثاني بمبلغ يعني كان المخال فيه الحلل بدأ يتسلل إلى الميزان الاقتصادي في الدول العظيم الدول آخر 600 سنة فقال الله السلطان عبد الحميد لا يمكن أن تنازل عن شبر واحد من أرض أبائي وأجدادهم لا يمكن هذه أرض الإسلام ربوها بدمائهم ولا تفريط في أرضه لكن إذا فكرت لن لما أترك هذا الموقع ممكن يتأثر لكم انه تاخذوا يعني اذا فشل اليهود في يحصلوا من أي من في عهد العثمان على موضع قدم في في فلسطين لان المرض الدولة في قواتها ناس عندهم عارفين عز نعم في عز وعارفين مم. من هو العدو ومن هو الصديق كمان. وعندهم درجه عشان كده السلطان عبد الحميد جعل القدس متصرفيه تتبع الباب العالي مباشرة لما يبقى في خطر يدق الباب العالي بيشيلف بقعة لانها امبراطوريه ضخمة 20 مليون كيلومتر في أوروبا واسيا أفريقيا م. فلذلك كان ان المتصرفيه ده كم الف السلطان عبد الحميد كان يعتبر 1900 يبقى اذا مؤتمر بال 1897 ماذا يفعل اليهود حاول ان هم يعني يكون لهم موقع فاتصلوا بالدول الأوروبية م. اتصلوا بالدول الاوروبيه فعملوا م. مؤتمر في إنجلترا اسمه في لندن اسمه مؤتمر كامب بانيرمن م. هذا المؤتمر 1907 أقنعه اليهود بأن مصلحة الغرب في التوافق مع اليهود ويكون لهم موقع قدم في الأرض فلسطين المحتلة أرض فلسطين م. الكلام ده سنة 1907 وصدرت القرارات القرارات كان نصها يعني ملخصة أن يعني الـ الـ ان اوروبا بدات المعين الاقتصادي بتاعها ينضب وعالم العالم اللي فيه الثروات اللي هو اسيا وافريقيا م. وان المنطقه دي يعني ممكن يعني تبقى بالنسبه لهم مصدر رزق كبير لكن بشرط على جانبي البحر الابيض المتوسط يعيش شعب يملك مقومات القوه والوحده لو تحققت وحدته وتقيد له قياده سوف تحرم اوروبا من ثروات العالم العربي والاسلامي م. ده الكلام، واضح. طب والحل ماذا نفعل؟ قالوا غرس كما أولًا، فرد التخلف غرس كيان غريب يفصل الجزء الآسيوي عن م. الجزء الأفريقي، ف يعني, يعني, يعني إنشاء وطن قومي للشعب اليهود هو بمعنى ما معنى إيه؟ هو كانش مفهوم وطن يعني بومفهوم دولة؟ أوه. كان جالية بيت مدنع. لليهود، جا بيت للجالية اليهود في أرض فلسطين ذاك المفهوم، الكلام ده ألف تسعمية سبعة، لكن كانت العقبة الكؤد أمام تنفيذ مقررات كان بالبانيرمن الخلافة العثمانية صحيح ولذلك جرى انقلاب عسكري أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني 1909 م. مين اللي قام بالانقلاب العسكري هذه القضية الخطيرة أوه. أبناء الدولة العثمانية ضباط الجيش م. حزب اسمه حزب الاتحاد والترق نعم. دي كان فيه تنظيمات سرية أقامها القناصلة الأوروبيين في داخل الدولة العثمانية م. كانت بتستقطب الشباب اللي عنده طموحات أي. الشباب الفاسد أخلاقيا وسلوكيا ما عندهوش انتماء للوطن م. شكل حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي وكان بيجتمع في بيوت القناصلة الأوروبيين م. في هذا الجو تم تشكيل ما يسمى بخلية حزب الاتحاد والترقي م. هذا اللي حزب الاتحاد والترقي هو الذي قام بالانقلاب العسكري 1909 وأطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني أصبح يبقى الراعي الغنم بدون راعي. تمام. ال... وأصبحت ال الدولة م... والت... والدولة مترامية الأطراف. وبقت مفككة. لكن لازالت زالت الدولة قوية. أي. فإذا لابد من طريقة اي... تفتيت وحدة الدولة العثمانية اللي عايشين مليون كيلو متر مربع في آسيا وربما أفريقيا. أي. لأن ممكن سلطان الحميد واحد يجي غيره. آه. ماذا فعلوا يعني صوب كان مقرهم لتزول منه الجبال. تفتّق ذيهم عن إشعال ما يسبب الحرب العالمية الأولى. ماذا فعلوا؟ والحرب العالمية الأولى نتوقف عند بعد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً أبو البراء أنا مصادر. أهلاً, أهلاً بك الله كرمك. إذا سمحتم أشارك في ال. ففضل, ففضل الله لك بقول سعادة دكتور جمال عبد العزيز الله يحفظه بارك فيه يا ربكم في منام بقول اللهم مع وبركة محمد إن سبب سبب ضياع فلسطين وسبب ضياع أي بقعة من من الأراضي المسلمة، لا. هو فعلاً سبب الخيانة الأساس سبب الرئيسي هو الخيانة، الذين الناس اللي هم ينتظرون قال الله سبحانه وتعالى، فترى الذين في قلوبهم مرض ينتزعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هو هذا سبب هم دول السبب الرئيسي تضياعها أو في في سبب استمرار الضياع. الله أعلم إذا كان سعادة الدكتور يعني موافق على رأي ده أو لا. سايب حاضر. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا لا تصل آخر السلام عليكم. أنا على السلام عليكم. وقت جاهد أنا وسالم. إزاي كاسو زملاء. أنا مديك الله يكرمك. أنا بحب بتسير برنامج وبسقح لك الحاجات تحت هذا الموضوع بس طلب من حاكر يعني. عايزين إحنا عايزين حاجة عملية عايزين نعرفك إحنا عايزين نعمل إللي القدس يعني حاب فتحت الموضوع وأشرت الحاجات مهمة قوي. بس احنا يعني مش الواحد مش عارف يعني بي اي ممكن نعمله ونساعد بي ايه نعمل اي يعني عايزين حاجة واقعية بحس اللي احنا نقدر نعمل لهم حاجة طيب حاضر ان شاء الله استاذ اسامة اي نعم اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اكتور كاته اهلا وسهلا اهلا بيك الله كرمك بارك الله فيكم والله شكرا جزيلا تفضل بارك الله فيك والله انا يعني بس بضيف يعني ايه لما ذكر ذكره يعني الدكتور جمال في في ايه في سوره الاحزاب يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله. الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فهنا في في الآية يعني ثلاث أوامر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني أظن يعني إن هما أسباب النصر، نعم، فاللي احنا شايفينه يعني من من ضياع الأقصى لنتيجة للتقصير فنجرب مع ربنا سبحانه وتعالى يعني ال صحيح ربنا يكرمك أي نعم وال والثلاث أوامر اللي هما يعني أول أمر لا تضع الكافرين والمنافقين والأمر الثاني ودع عزائهم، الأمر الثالث التوكل على الله. شكرا جزيلا أستاذنا، شكرا جزيلا. عافوا، نبارك الله. الله فيكم، مجدكم الله غير. شكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك. ولو زينت لي أنا تقريبا أن أخص، وبعدين ننتقل إلى نموذجين من القرآن الكريم. نعم. يدلون كيف كيفية مواجهة هذا التحدي. تمام تمام. يعني هو طبعا المشكلة التي كانت تواجه الأمة كيفية لطاحب السلطان عبد الحميد. م. نعود إلى الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى. تمام. يعني طب عشان يصل الإنجليز والفرنسيون والحلفاء إلى أرضينا كيف وصلوا؟ فتلموا على السلطان على الشريف الحسين أوه. الشريف الحسين أقنعوا أن يدخل الحرب العالمية الأولى إلى جوار الحلفاء لمقاتلة إخوانه الأتراك المسلمين فهذه القضية الخطيرة إنه تمزيق وحدة الأمة إنه قسم الأمة يعني صفين نعم العرب في جانب والأتراك في جانب رغم أنه لسه كان شعار الدولة الإسلامية الواحدة مستمر م. وخرج الجيش العربي المسلم بقيادة فيصل بن الشريف الحسين وكان المستشار لورنس الجاسوس الإنجليزي م. ليضرب مع إخوانه ثلاث جيوش إسلامية كانت تحمي بيت المقدس الثالث والسابع والثامن لمدة 600 سنة وبعدما تم تصفية الجيش العثماني الذي كان يحمي بيت المقدس دخل الجنرال ألينب القدس مترجلا قال الآن انتهت الحروب الصليبية يبدي الخطوة الأولية دخل انتهت الحروب الصليبية الصليبي. وبعد كم سنتين دخل الجنرال الراجل اللي اسمه غورو أو. إلى دمشق وضع قدمه على قبر صلاح الدين ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح, يا صلاح الدين, الدين. من الذي مكن الإنجليز واحد من أبناء هذه الأمة استطاع العدو إن هو يستقطبه م. بحجة أنك أنت تبقى خليفة على دولة عربية م. وبدل ما تبقى في يد الأتراك تبقى في يد العرب من من باب الخيانة من باب الخيانة م. طبعاً أنا أريد أن أقول إذن ودخل الإنجليز في هذه كانت البداية الأولى نعم. بعد كده بدأت عملية اللي بيسموه وعد بلفور م. اللي هو في 2 نوفمبر 1917 نعم وقبل بعده بارفور كان في 1916 سايكس بيكو نعم. اللي هو قرر حلفاء الحلفاء تمزيق الوطن العربي كان تفكك دولة الخلافة آه يبقى ألف تسعمائة وستاشر ألف وبعد بلفر بدأ دخل الإنجليز وسموا الفلسطين يقولوا إيه الحدود الشرقية لبلاد العدو يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم وبدأت عملية التهويد وتنفيذ وعد بلفور نعم نعم لغاية ما نقدر نقول انه تم تنفيذ هذا الوعد بس ما كانش الهدف منه انه قامت دولة يهودية كده لا هو كان, كان تفكيك دورة الخلافة تفكيك دولة الخلافة وكان تمزيقها تمام وبعدين بعد وعد بلفور يعني الوعد بلفور اللي هو ده وعد بريطانيا يعني إن صدر من واحد اسمه روتشلد طلب من مسألة عجل محمد طلب من بلفور بريطانيا تصدر قرار بانشاء وطن لليهود في أرض فلسطين ده كان 1922 لا 1922 دا يعني تم الاعلان بصدور صق الانتداب على فلسطين في يوليو 1922 في تمهيد اجتماع اليهود وطن قومي قعدوا مع بعضهم اتفقوا عليه كلهم لا يعطيهم شرعية روتشيلد لما طلب من وعد بوعد بريطانيا تعد اليهود انها تعمل برضو وطن ده ولا طيب بعد كده بدل ما قالوا جمله كمان مهمه يا دكتور جمال ان هم بانشاء وطن قومي لليهود لا يعني فلسطين شريط شريطة الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان فلسطين دون نظر لاختلاف الجنس أو الدين وأن إدارة الأوقاف الإسلامية سوف تكون طبقا للشريعة وحسب شروط منشئة جميل مم. وده الشيء الذي يجب أن نحن الآن نتكلم في خضية دعم الفلسطينيين وإخواننا على أرض فلسطين والخضية الفلسطينية والقدس أننا هذه القرارات مم. نفعلها أن الناس أولاً اللي أصدروا هذا القرار كان بيقول طيب تعال شوف بقى ماذا حدث في فلسطين وحدث في القدس لكن برضو ظل الأمر يعني الوعد ما ما ليش صفقة قانونية، فأنشأ ما يسمى بعصبة الأمم، مم. عصبة الأمم أصدرت صك الانتداء اللي هي ما يسمى دول الحلفاء فوضت بريطانيا مم. في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين، ده الكلام ده سنة 1922، في نفس التوقيت. كان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه بذكرنا باليومين اللي حصلها هذه الأيام بمجلسيه برضو في يولو 2 1922 كان قد أصدر قرارا بأنه يؤيد إقامة وطن قومي لليهود على الأرض الفلسطينية إذن تواطأت دول الغرب لكن هذا لا يعطيه شرعي مع العلم إن كان إن الولايات المتحدة لم تكن عضوا في عزوة عزو... لم تكن عضوا لكن وحتى وعد بلفور مم. وعد بلفور صدر باتفاق بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ولايات المتحدة الأمريكية مم. وبمجرد صدوره على روسيا الانضمام إلى وعد بلفور مم. يعني هي تواتر عالمي مم. على فلسطين وعلى الأمة يعني, يعني... كان لا يعني البث إقامة دولة يهودية ولكن كان وعد كان وعد أوه. بإقامة وطن جالوب كده معناها بيت يهودي جالية يهودية في فلسطين نعم. عشان نشوف التطور التطور الخطير اللي بيحصل بعد كده الكلام ده سنة 1922 <تصفيق> وبدأ الإنجليز في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني ويعتقد ان احنا ممكن نبنى الدين لفظات بس لكيس هذا وقته تمام. عشان احنا نريد أن نصل بسرعة إلى الت يعني التأصيل الشعري لقضية مهمة فتن... جداً نعم لكن ه... في ال و... وووقامت فعلاً ال ال الدولة اليهودية ال... ال... لا ليس بعد لأن الحصل لما 45 قامت هيئة الأمم هيئة الأمم دي قامت عشانه عشان استكمال المشروع الصهيوني ألف وتسعمائة بتوافق أيه. بعد الحرب العالمية الثانية تواتعت روسيا وأمريكا ترومان و و, و... وروزفلت و... على إنه إقامت و... وشاركت فيها بعض الدول الأوروبية بريطانيا ده هزء 45 1947 صدر قرار 181 من هيئة الأمم اللي يسموه قرار التقسيم أي تقسيم من... فلسطين تقسيم فلسطين أولًا هيئة 101. الأمم لا تملك مم. أصلًا هذه أيها الناس تبطأ على إقامة يعني لو في النهاردة مجموعة من ال... من المجرمين تواتعوا على اغتصاب أرض وإقامة الدولة هل ده الوحيد يعني النهاردة يقول لا دولة اسمها جنين؟ صحيح. لكن هذه ال العجيبة أن أصبحت صدر قرار 1980 بتقسيم فلسطين في عام 1947 1947 مئة القطاع القرار ده رغم أن العرب رفضوه لأنو بتكلم عن دولة يهودية و ودولة عربية م. واليهود لكن المشكلة اللي في الحاجة اللي إحنا همين فيها إن هذا القرار نص على أن تكون القدس القدس تكون يعني كيان مستقل كيان تحت هيئة الأمم المتحدة لها كيان مستقل تابع الأمم المتحدة تحت حمايتها تمام. يعني مش يهودية يعني هذه القضية دي أتمنى برضو أركز دكتور جمال أن الكل من يتابعنا كل من يركز في هذه الأرقام وهذه التوريخ لأن اللي احنا بنقوله ده, ده, ده تاريخ القدس يعني بنقول تاريخ مصر سيدن النبي أولى الكبلتين يعني المهم بقول لحضراتكم مهم جدا أن احنا نفهم الكلام ده احنا جل اتصال بتقول احنا نعمل ايه خطوات العملية ايه ايه الحاجات اللي الانح... طب الحاجات العمليه ان احنا نفهم تاريخ القدس نعرف ان ازاي تم اغتصاب فلسطين وتم انتهاك المسجد الاقصى كما يحدث الان ده تاريخ لازم نفهمه ولازم نعرفه تعال حضرتك نمت... ناخد اتصال كمان ونرجع ثاني لعام 1947 <تصفيق> طيب ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم <تصفيق> الله اهلا بك استاذ عبد العزيز اهلا بيك الله يكرمك الله يبارك اولا نشكر الدكتور على هذا الشيخ <تصفيق> مناور ما شاء الله والله لأنه بيخلق فينا دفعة قوية وبيتطمن على الأيام القاتمة إن شاء الله طبعا طبعا بالتأكيد إن شاء الله ولكن احنا والله صراحة احنا كلنا تنعصر على القدس لأن لا. احنا كشباب مش عارفين نعمة ايه بطراحة يعني فاحنا والله احنا ما في ايدين غير الدعاء الواحد بس. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى بس يعني يكون بس رضا علينا بالطريقة ربنا الدعاء. يكرمك يا صعب الدعاء وعليك بمعرفة تاريخ القدس حتى نعلم أن القدس هي قضية المسلمين الأولى شكرا جزيلا أولا يعني عايز بس أوصل أباء أن هم يخلقوا في داخل الأبناء يعني نظرة للدين أهم حاجة مش نعم لأي نعم الحياة اللي الفاضية لأن ربنا يكرمك ربنا يكرمك يعني ما نبصش للشغلات اللي هي تخلفك عن دينك, أو نعم نعم عن دينك لحظة شكرا جزيلا الأرض. شكرا جزيلا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام وبركاته أبو معاذ أهلا وسهلا أهلا بحضرتك اتفضل مو الله يكرمك فضل. كل عام وانتم بخير استلهم عاوزين دكتور جمال يقول لنا على بعض الكتب اللي نتعلم منها التاريخ الاسلامي الصحيح حاضر حاضر ان شاء الله الله يبارك فيك جزاك الله خير وسلامه لجميع العاملين في قناة الرحمة شكرا جزيلا الأخ محمد من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم أهلا استلهم بيك الله يكرمك ده ايمن منور يا باشا ربنا يرفع قدرك الله يرفع قدر فيه إن شاء الله الدكتور جمال عبد الهادي الدكتور منور ما شاء الله ربنا يرفع عمره وارك الله فيكم مم. يا أسيد ملهم نعم. لابد يعني عشان ننتصر ونسخن القدس معاذ المكرمين لابد أن نربي أنفسنا التربية نعم. الإسلامية الصحيحة نعم. ونربي أدناءنا الأطفال نربيهم التربية الإسلامية الصحيحة كيف ننتصر وشباب المسلمين شباب المخدرات و. والتبرج ونساء المسلمين وتبرجات مع كل ذلك يا أستاذ محمد مع كل ما نراه في مجتمعنا في شعوبنا في دولتنا الإسلامية إلا أن الإسلام قادم بإيد قادم الله, الله تبارك وتعالى والشباب بخير برضو إن, الله. إن شاء الله من أجل لا التربية حضرتك تقول يا أستاذ محمد التربية لا. أنا بتمنى أن الكل كل أب وكل أم يرب لا. أولادهم على معرفة تاريخ القدس ان شاء الله نعم نعم صحيح جزاك الله خير وبارك الله فيكم شكرا جزاك الله يكرمك نعود دكتور جمال عام 1947 وموضوع صدور قرار تقسيم فلسطين برقم 181 وكان يتضمن تدويل مدينة القدس يكون لها كيان مستقل تابع الأمم المتحدة والأمم مش هنا من سنة 1900 و... بمعنى يا دكتور يعني مع الحرب العالمية الأولى نعم. الأمة تستدرج وتدخل تحت راية الصليبية حرب مم وتضرب قوتها صدر وعد بلفور والأمة مش هنا أي. وصدر سايكس بيكو تقسيم الوطن محدش هنا الإمامة العظمة غايبة وتم غرس الاحتلال بيت المقدس والأمة مش هنا م. وتم يجري تهويد فلسطين كله والأمة مش هنا نعم. يعني دي قد عوز أقول هذه لكن أنا قبل عشان عشان دي أحد الأسباب النفوض أنا عاوز أقول إحنا الآن حيال مشروع صهيون غربي عن سبب التفاصيل. أيوة نعم. لا يستهدف القدس لكن يستهدف الأمة الإسلامية ودينها وأوطانها. نعم. مش هيقف عند بيت المقدس تمام. الواجب ال ال ال ال لنا أفت علماء الإسلام أن نصرة إخواننا المقاومة ما هذا الطريق هو هذا الطريق الصحيح. نعم. المقاومة على أرض فلسطين هي دي اللي تعتبر المخرج ودعمها بالمال. والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقاب الأمة قادة وزعماء وجند وعلماء لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإنكاناته إيقاظ وعي الأمة مقاطعة العدو مبضائع العدو لا يحل للأمة أنه في تبادل دبلوماسي وتبادل تجاري وثقافي مع عدو اغتصب قدسي وشرد أمة دين وحوالي 91 سنه نعم. يزيق الشعب الفلسطيني الامرين واذاق شعب مصر الامرين نعم. 48 قدمنا شهداء العالم العربي كله و56 قدمنا شهداء و 67 قدمنا شو... العدو يعرب شرقا وغربا مش لا يجي حد يقف قدام قدام في قدامه فيش رجال بيجا في قدام أنا ذا وزول إحنا الأمة إذا هذا العدوان ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن, وإن الله عز وجل قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا لا دفع الله الناس بعضهم بعض إلا هدمت صوامع بيع وصلواته ورسوله يذكر فيها اسم الله كريم ولننصرنا الله من ينصره إن الله انصروا الله وانصار الله ينصركم فاذا الوقوف أهمام هذا المشروع الامه دي لها 91 سنه نعم كله بيسأل ادي العلماء افتوا اين انتم من فرض عليكم هي القضيه وهدي نموذجا على سبيل المثال حينما من القران الكريم نعم. في سوره المائده حينما صات قوم جبارون على بيت المقدس وضج ويعني ضج الناس كيف السبيل دي أرض الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين كان دام عاصر لموسى عليه السلام م. فموسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها أدرك أن مقتضيات التمكين إقامة الدين ونصرة الدين وتحرير المقدسات نعم. لمقتضيات شارك لا إله إلا الله محمد رسول الله, صلى الله عليه فعشان كده خرج جمع الناس ووقف فيهم خطيبا قال موسى لقومه يا قوم م. اذكروا نعمة الله عليكم اجعل فيكم انبياء واجعلكم ملوكة واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين نعم يا قوم انت عاوز ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلب فتنب خسيرين التمكين الذين ان في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة المعروفة أنها على المنكر والله عاقبه الأمور نعم. وكأن به يوجه الخطاب الينا يا أمة الإسلام دانت ربنا فتح عليكم بأموال البترول وسروات وقوات في البر ورح. اذكروا نعمة الله عليكم ودكم المنصب والجاه الوجاه اذكروا نعمة الله عليكم نعم. جعل فيكم ملو... أنبياء وجعلكم ملوك. وآتاكم ما لم يؤتي أحد منها ع... أو زيني تاني بعد كده ارتركنوا إلى الدنيا ولا تنطلقوا لتحرير المقدسات طيب الواجب إيه علينا عشان قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني كتب, كتب عليكم دخولها وسكنها ودي أرضكم دي أرض الإسلام مش أرض اليهود ولا ده حد ثاني. دي أرض الإسلام الإمامة أرض ال... الوقف الإسلامي أرض المحشر والمنشر ال... الأرض المقدسة وقف مقالته العالم الاسلاميه المحفزه اذا ادخلوا الارض المقدسه ولا ترتدوا وحذرهم من القعود عن القيام بفريات الجهاد والا يكتب الله عليكم الخسران ولا ترتدوا على ذلك فتنقلبوا الخاسرين نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترك قوم الجهاد الذي ضربهم الله به لكن الجيل الجبان ونحن نمثل هذا الجيل الجبان ام قال يا موسى ان فيها قوم جبارين فيها اليهود وفيها الذرية وفيها أسلحة الدمار الشامل وتعاونها الغرب والشرق إن فيها قوما جبارين الله أكبر وإن لن ندخلها ما, دام ما داموا فيها. فيها لا إن ندخلها حتى يخرجوا, منها. حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فينا داخلون طب ما ممكن الكلاب تدخلها بعد كده ده ربنا بيختبركم أنتوا هتعموا ليه هذه التكاليف اللي بندور عليها م. إنك تدعم حركة المقاومة على أرض فلسطين نعم. تدعم هذه الأمة تفك الحصار المفروض عليها من كل الجبهات مش من جبهة واحدة بس من كل الجبهات فك الحصار ونمكنهم والوصول إليهم سهل ميسور م. أم مليار ونصر مش قادرة تفك الحصار المفروض على إخوانها الله أكبر الله أكبر فيها 12 ألف سيدة فيها أطفال في السجون والمعتقلات ولا تتحرك الله أكبر أم حزبة امرأة في هرات حبسها حتى ما تجوح الله أكبر ونحن معنا ما يسمى بالشرعية الدولية نعم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الآن ده أنا عايز أقول لحضرتك ممكن يا دكتور جمال حد بيتابعنا الآن ممكن أقول بطريقته أنا مش مقتنع بالتأصيل الشرعي ولا بالتأصيل التاريخي أنا عايزك تقنعني بالتأصيل القانوني حقني حق بعد إذن حضرتك بسألة المقاطعة من خلال قرارات مجلس الآن سأعطيها لكن الأبيض بس عشان أعطي نموذج العملي الآن وهذا <تصفيق> السلام عليكم بلال من فلسطين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلال. في, في نعمة الحمد لله رب العالمين الله عليك ويبارك الله فيك يعني نعم. نصأ الله نشكركم على هذا البرنامج الجميل ربنا يبارك فيك ورب الله يكرمك ونصأ الله رب العرش العظيم التواب الرحيم الذي يتغمدنا برحمته يا رب أن يجعلكم من أهل الله أمين. يعني نحن ندعو لهذا القدس العظيم ونحن صامدون بإذن الله ونحن نصأ الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا أمين يا رب. وأن يجعلنا آمنين في هذا ونحن نذهب إلى المسجد الأقصى ونحن في المسجد الأقصى وندعو لكم وندعو لجميع المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا المسجد الأقصى. آمين يا رب. أمين يا ونسأل رب. الله أن يرضى عن سيدي الشيخ محمد حسان وأن يحفظه ونسأل الله والأمانة عليكم أن تجعل محمد حسان يدعو لاهل فلسطين. نعم. وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا إذن عمز نقول قرارات الأمم المتحدة نعم. معنا مم. الحق معنا التأصيل الشرعي والتاريخ معنا وتاريخ وقانون ونعطي نموزج لكن أبدل نموزج التأصيل الشرع والتاريخي نعم. فلما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة واعتذروا بأن نفوت فيها قوما جبارين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم والباك فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني المسألة إذا تواجه الصفان الذي يغلب هذا الحق ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله, الله به فانطلق فإنما, فإنما هي إحدى الحسنين إما مم. نصر وإما, وإما شهادة, شهادة. فإذا القضية فزمر الجيل لكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلت شوف سوء الأدب. ذهب أنت وربك ربك. ما قالوا حتى رب... ربنا تمربنا لخلاءكم. كان لكم وداكم الملك العريض ده وداكم الواجهة ودخل لن ندخلها ما دام فذهب أنت وربك فقالت إلى فق... إنه قاعدين ماذا يفعل صاحب الدعوة بل قال يا أمت يا أمة الإسلام في المشرق والمغرب بيت المقدس وقف إسلامي ملحقات العقائد الإسلامية تحريرها فريضة في رقب الأمة لا يعذر من ذلك أحد. ولكن الناس مفيش فايده مش عاوزين يستمع هو بلغ اعذر الى الله قال ربي اني لا كل نفسي واخي ماذا يفعل لأنه خايف ينزل من الجل ولا ترتدوا على اذهانكم فتنقلبوا خاسرين ممكن الذين امن من يرتد منكم عدني فسوف ياتي الله بقوم يحب وما يحبونه ادله التموين عايز يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لو انت يعني إلا عذابا فهو خائف ان يحصل نزول عقاب نتيجة النقوص عن القيام بفرض الله في تحرير المقدسات ونصرة أهلها م. فيبقى في العقاب قال رب إني لأملك إلا نفسي وأخي م. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ماذا حدث ربنا كتب تيه عليهم م. أربعين سنة يتيهون في الأرض وأمتنا تائها م. لا تدري كيف تخرج من هذه المغزى صحيح فيه ناس عرفوا طريقهم والمقاومة عرفت طريقة ويجي تشكل تضائع الفتح إن شاء الله نعم. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتي هنا في الأرض فلتعسقهم وشاءت إرادة الله يموت الجيل الجبان ويولد الجيل المجاهد ويتربى وقيد الله له قائدا رباني هو يوشع بن النبي المسلم قال لم ينسى القدس عشان نشوف العالم لما نقرأ هذا التاريخ إن الأمة عبر تاريخها الطويل لم تنس بيت المقدس م. وأنها ميراث الأمة الإسلامية وأرض المس... المباركة رد لربنا سبحانه وتعالى جعلها مراس النبوات م. يعني لم تنس الأمة هذه القدس عشان كده لما توفي موسى وجاء يشعب بن نون و... و... ولم ينس بيت المقدس في هذا م. التاريخ الطويل وقاد إخوانه باتجاه بيت المقدس هو في الطريق م. كان لازم يعرف عاوز يعني هل طال الناس دولة اكتملت تربيتهم الإيمانية ولا لا يقدر يخوض بهم المعركة النهائية في مواجهة التحديات ما إنسان العقيدة نحن نحتاج الآن إلى إنسان العقيدة نعم. فحصل أنه فيه في الطريق قال يا جماعة وقف خطيبا اللي هو يشعر بنونه ويقود باتجاه بيت المقتل وربنا قال يسخلنا ادخلوا هذه القرية حيث, أطل... أه... حيث, أدخلوا... حيث, حيث, حيث شئتم ادخلوا هذه القرية حيث شئتم ادخلوا وكلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا حيث و... شئتم ما ولا ترغبوا هذه الشرى فتكونا من... لا وادخلوا هذه القريه وكل حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب السجدة وقل حطة نغفر لكم خطاياكم خطأ وسنزيد المحسنين فبدل فاللخط... الذين يظلمون اذا هتبع... فوقف خطيبا في الناس وقال يا جماعة لا يتبعنا ثلاث نفر في ثلاث نوعيات من الناس ما ت... ما تدخلش معانا علشان نحرب بيت المقدس ليه زي ما قال ربنا الم... لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولو خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعونا لهم لازم لازم الصف يتميز نعم. لأن الجهاد شرف نعم. والتحرير شرف وحماية المقدسات شرف والمتزاود عن الأعراض شرف فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا نجد ال ال البيان لا يتبعني ثلاثة نفر رجل بنى بيتا ولم يرفع ده مشغول بالسقف ورجل ماذا يكبضع برأة ويريد أن يبني بها مشغول بالبناء فالراجل اشترى غنمات وانتظر الخلفة بتاعتها فالناس المشغولين بالدنيا انحازوا جانبا وتميز الصف وتوجهوا إلى بيت المقدس لتحريرها دخولوا الأرض المقدسة وكادت الشمس ان تغرب وهو مأمور أن يفتحها قبل الغروب فنظر إلى الشمس قال إنك مأمور أنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية اللي هي بيت المقدس فحبس الله عليهم الشمس حتى فتحت بيت المقدس خبر ده في القرآن الكريم نعم. الله سبحانه وتعالى بيعلمنا مجموعة الدروس عاوز يقول لنا يا أمة الإسلام هذه هي الأهمية العقديه لبيت المقدس لفلسطين كلها الأرض التي بارك الله فيها العميل في قلب, نعم. في قلب العالم الإسلامي نعم. يبقى الناس اللي بقول لك دي قضية فلسطينية ولا قضية عربية جهل مش عارفين هنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى دينا بيان شامل ان مم. هذه قضية الاسلام المحورية الاولى دين نبرة احد نبرة اثنين ان بيت المقدس دي اذا تعرضت شبر من ارض الوطن فاصبح الجهاد متعينا في رقاب المسلمين لتحريره ممن غلب عليه نبرة ثلاثة انه لا يصلح لهذا العمل او هذه المهمة الجيل الجبان الجيل الجبان لا يصلح لهذا فلا بد ان يكتب ربنا بيعاقبه بالتيه مين اللي يصلح جيل انسان العقيدة زي المواصفات المعينة ولكن احنا مش يعني ما عندناش وقت عشان ايه نذكر صفاته اذا انا عاوز اقول اذا ده بير بيت المقدس جزء من ملحقات العقائد نا. يجب نعلم اولادنا يا ابني هذا وطنك الاسلامي لقضية المسلمين يا ولدي صحيح في كان فيهم يسع يشوا المسلمين والمسيحيين حتى واليهود الذين لا يقاتلونهم لقضية الامه المحورية الاولى نا. يجب ان تظل ظلت في وجدان بالقران يتلى الى يوم القيامه عشان يذكرنا نعم. يبقى إذا ده واجباتنا واضحه بالزو... لا لا فيها وده اللي عمله محمد صلى وسلم. الله عليه وسلم وده اللي عمله الخلفاء الراشدون نعم. كيف حرروها من قبضه الروم البيزنطيين بتسيير السرايا والبعوث بقياده شرحبيل بن حسنه ويزيد بن سفيان ابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد عشان يتسلم عروض الخطط هو ده هو ده الطريق نعم هو ده عشان يفهم الناس اللي بيسألون نعم التاريخ هذه الأم عشان تدرك هذه هي المسئلة العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة الحبيب الملتفى صلى الله عليه وسلم لكي نأخذ الدروس والعبر من تاريخ ممن سبق ففيها النجاح وفيها النجاح وفيها الفوز وفيها عودة المسجد الأقصى ومقدسات الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. احنا تكلمنا دكتور جمال في النهاية عن مسألة التأصيل الشرعي وتأصيل التاريخي نتوقف عند التأصيل القانوني حتى تتضح الصورة أمام الجميع في اللقاء القادم بإذن الله شكرا. تبارك وتعالى. شكرا. مشاهدين الكرام، بقول لحضراتكم يعني هنا نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق دائما يا رب اللهم مأمين. نتكلم عن تاريخ القدس كيف كيف أضع المسلمون القدس بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل سلسلة هذه الحلقات في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في الاسابيع القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء وكرر مشاهدينا الكرام القدس هي قضية المسلمين الأولى، القضيه المحوريه القضيه المحوريه معلش عفوا ان احنا كتير من الناس كتير من الدعاه كتير من المشايخ قاعدين بنتفرع في جزئيات كثيره قاعدين نتفرع في موضوعات كثيره جدا بتهم قطاع معين او ناس معينين او يعني تعالوا تعالوا نتم كده مع بعض كلنا بقضية الأمة، بالقضية العامة التي تخص وتخاطب وتهم كل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت وكل شاب وكل فتاة. تعالوا مع بعض كده نتكلم في الموضوعات التي تجمع الناس، التي تبني الأمة من جديد، والتي تعمر. أقول مشاهدين الكرام لو حور دين على وجه الأرض. بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل من أول لحظة والإسلام محارب لكن الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام وأبقى الله الإسلام وبقي الإسلام وسيبقى بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أساتذة التاريخ الإسلامي. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور شكرا. مشاهدين الكرام أيضا بنتوجب بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبدالله مترجم الإشارة الإخواننا وأحبابنا الصم والبكم مشاهدين الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمه في النهاية مشاهدين الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين مشاهدين الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصحنا بي ولصحبي ايرته ايرته اذا